الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وإهله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد ما زلنا مع تفسير سورة الإسراء وقد تكلمنا الأسبوع الماضي عن قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبينا المكان الذي أسرى به صلى الله عليه وسلم منه كما ذكرنا الأحاديث الصحاح التي فيها الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في مصر ونبهنا كذلك على رواية شريك والتي فيها أخطاء كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله وإن كان الحديث في الصحيحين لكن شريك بن عبد الله أخطأ فيه أخطاء كثيرة عدها الحافظ فبلغت عشرة أخطاء ليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع بيان الآيات التالية ولكن قبل ذلك نذكر ذلك شيئا يتعلق بالإسراء والمعراج، فمن ذلك الحكمة من الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي أسرى به صلى الله عليه وسلم بين القرآن الكريم أن من هذه الحكم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض آيات الله عز وجل وبعض المعجزات كما قال تعالى لنريه من آياتنا ولا شك أن هذه الآيات فيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت يحتاج فيه إلى ذلك لأن كثرة الآيات مما يثبت الفؤاد ولذلك قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهذه الآيات فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أيضاً اختبار أهل الإيمان فإن أهل الإيمان يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هناك من في إيمانه ضخاً وفي يقينه ضعف فهذا يختلف عن من هو قوي الإيمان فإذا كان المرء قوي الإيمان كالصديق أبي بكر رضي الله عنه فإنه يسارع بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد إخباره أما الذي عنده شيء من الريبة وشيء من الشك فإنه قد يرجع على عقبيه وينقص ويرجع إلى الوراء وكذلك الكافر المكذب إذا أخبر بذلك يزداد تكذيبا وارتيابا وضلالا فهذه آية مثل سائر الآيات ينتفع بها المؤمنون ويزدادون إيمانا وأما الكفار فإنهم يزدادون كفراً ويزدادون رجسا إلى رجسهم كما قال الله تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ما دلوا على أن هذه الآية كانت فتنة واختبارا للناس قوله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس اختبارا وامتحانا كذلك من الحكم التسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي لاقى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنوفا من الإذاء وصنوفا من التكذيب والاستهزاء، كما كان هذا الوقت الذي أسرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الأوقات حرجا وضيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد مات عمه أبو طالب وكان يحوطه ويدفع عنه وماتت خديجة رضي الله عنها ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس إيمانهم ونصرتهم فما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إلا صدوداً وقصة خروجه إلى الطائف معروف فجاءت هذه الرحلة تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الحكم إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بأنه قد أسري به استهزأ به كفار قريش وظنوا أنه يكذب حتى جمعوا ملأهم ليسألوه معا كيف رأى وكيف شاهد فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما رأى وبما شاهد حتى إذا التبس عليه شيء جاء له بالبيت كأنه ينظر إليه صلى الله عليه وسلم فنعته النبي صلى الله عليه وسلم أحسن نعتم فكان صلى الله عليه وسلم بذلك صادقا عند قريش وإن كذبوه في أنفسهم هذه بعض الحكم من الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم متى كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكاد أنعقد الإجماع على أن الإسراء والمعراج كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهما كان في اليقظة لا في المنام كما ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي وأوضح دليل على ذلك أن قريشا كذبته فلو كان مناما ورؤية ما جرأ أحد على تكذيبه لأن الإنسان يرى أشياء كثيرة وعجيبة وغريبة فإذا أخبر بها لم يكذبه أحد فلما كذبته قريش علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بروحه وجسده وأن قريشا فهمت ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فأين موضع الآية أو المعجزة إذا كانت هذه الرحلة بروحه لا بجسده صلى الله عليه وسلم وقد تظاهرت الروايات الصحيحة في كتب الحديث المشهورة الموثوق بها على بيان هذا الذي ذكرناه وأننا رغي أنه ما كان قبل أن يوحى إليه أو أنهما كان أو أنه كان مناما كما في رواية شريك بن عبد الله عن أنس فهو غلط من شريك كما ذكرنا ذلك فأصحاب أنس رضي الله عنه خالفوا شريك في إسناده وفي متنه إذ قدم وأخر وأشد أغلاط شريك في هذا الحديث قول سمعت أنس بن مالك يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه هذا خطأ من شريك وتقدم بيان ذلك وأن الأئمة أنكروا على شريك هذا القول ومنهم الخطاب وابن حزم وعياض وغيرهم والحافظ ابن حجر وكثير من السلف بينوا خطأ هذا وكذلك الإمام مسلم رحمه الله إنما ذكر هذا الحديث لبيان وجه المقارنة بين خطأ شريك وبين صواب أصحاب أنس وكذلك الإمام البخاري قال العلماء إنما أورده ليبين خطأ شريك في هذا الحديث لا تصحيحاً له إذن هذه أول مسألة في متى كان الإسراء كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أي سنة وفي أي شهر لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك ولم يصح كذلك شيء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك واجتهد المؤرخون في بيان السنة والشهر فمنهم من قال كان قبل الهجرة بسنة وهذا ذهب إليه كثير من المؤرخين وأصحاب السير كابن سعد وعروا بن الزبير والزهري حتى ادعى ابن حزم الإجماع على ذلك وقيل قبل الهجرة بسنتين وقيل بأكثر من سنتين وقيل بأكثر من ثلاث، فأقوال كثيرة ولا يصح شيء منها لكن أكثر العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة قالوا أنه كان في شهر ربيع الأول وبعضهم قال في شهر ربيع الاخر وقيل كذلك في شهر رجب وهو المشهور بين الناس اليوم لكن كما قدمت لا يصح شيء في ذلك ولذلك الاحتفال بليلة الإسراء في يوم السابع العشرين من رجب هذه بدعة لا شك في بدعيتها لأنه أولا لم يثبت أن هذه الليلة هي التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ثاليا لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة ثالثا لم يحتفل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بهذه الليلة ولا بغيرها من الليالي ومعلوم أن ديننا مبني على التوقيف، وما كانت علته موجودة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان مقتضاه قائما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة، ثم لم يفعلوا علم أن فعله بعد ذلك من البدع. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل شيء لم يكن ثم مانع من فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله الناس بعده فهذا من علامات البدع يعني لو سألنا لماذا لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بليلة الإسراء والمعراج؟ لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحتفل فوجد مثلا اليهود قد اجتمعوا وأرادوا أن يقتلوا فهنا يبقى في مانع منعه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل لكن إذا قال قائل ليس هناك منع ما الذي منعه إذن يبقى المقتضى قائم وإذا كان المقتضى موجودا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل دل ذلك على أن فعله بعد ذلك إيه بدع ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتفل بيوم مولده إلّا منعه إلّا منع من ذلك هل كل هل كان هناك موانع تمنعه لا إذا إذا جاء المسلمون يحتفلون بذلك بعد ذلك كان ذلك دليلا على هذه البدعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، إذن لا يجوز لأحد أن يفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فضلاً عما قدمناه نو لم يثبت لم يثبت أن الإسراء كان في شهر رجب. وإنما هو قول من جملة سبعة أقوال أو ثمانية أقوال قالها. العلماء من المفسرين والمؤرخين وشراه الحديث وغيرهم يبقى إذن لا يجوز الاحتفال بهذه الليلة لا في سبع وعشرين رجب ولا في غيره يقول ابن تيمية رحمه الله لم يقم دليل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها بل النقول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به لم يقم دليل معلوم لا على عشرها يعني العشرة اللي تمت فيها هل هي العشرة أولا من شهر ولا التانية ولا التالتة ولا على شهرها ولا على عينها متى كانت بل النقول في ذلك يعني الأسانيد التي ضروا بها هذه الأقوال سنية ضعيفة منقطع ومختلفة أي هذا يقول في ربيع الأول هذا يقول في ربيع الآخر والثالث يقول في رجب وبعضهم يقول في رمضان كل هذه أقوال كما قلنا لم يقم عليها دليل فليس فيها ما يقطع به والله تبارك وتعالى أعلم المعراج طبعا كان مع الإسراء في ليلة واحدة والمعراج غير الإسراء فالمعراج هو العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات السبع وما فوق السبع ثم رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس في جزء من الليل والمعراج ثابت بالأحاديث الصحيحة التي ذكرناها أيضا في الدرس السابق والتي من جملتها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وهذا لا شك يعطي قوة لهذا الحدث ويعطي كذلك برهانا ساطعا أنه قد وقع لكن هل ثبت المعراج بكتاب الله عز وجل يرى بعض العلماء أن الإصراء كما ثبت بالسنة أشار إليه الكتاب أن المعراج كما ثبت بالسنة أشار إليه الكتاب وإن لم يكن ذلك صريحا قالوا والإشارة إليه في قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى قالوا هذه الآيات فيها إشارة إلى معراج النبي صلى الله عليه وسلم وأما الإسراء فكما تقدم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا هناك بعض الأحاديث ربما تمر على بعضنا سواء سماعا أو قراءة فيلتبس عليه ما قلناه مع ما يقرأه أو يسمعه من ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم جسدي ولكن الله أسرى بروحه ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم جسدي ولكن الله أسرى بروحه نقول هذا الأثر لا يثبت عن عائشة رضي الله عنها وهو أثر ضعيف لا يصح فذلك ما روي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال كانت رؤيا من الله صادقة والجواب كذلك أنه لا يصح عن معاوية رضي الله عنه أيضا كذلك قوله تبارك وتعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس بعض الناس يقول هي رؤيا منامية نقول هناك فرق بين الرؤية والرؤية فالرؤية إنما تكون لرؤية العين والنبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذه الرحلة رؤيا عين لا رؤيا منامية كما أخبر ابن عباس وغيره وصح ذلك عنهم تقدم كذلك أن الإسراء كان مرة واحدة ولم تتعدد هذه الرحلة كما أراد بعض العلماء أن يجمع بين الروايات المختلفة في الإسراء فقال إذن تعددت هذه الرحلة وكان بعضها كذا وبعضها كذا إلى آخر ما قلنا ولكن الصواب أنها كانت مرة واحدة أنها كانت مرة واحدة والله تبارك وتعالى أعلم قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى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 على عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فكذلك امتلنا الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام فقال وآتينا موسى الكتاب أي كما مننا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسرينا به فقد منن على موسى بإتيانه الكتاب الذي هو التوراة وجعلناه أي جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل أي جعلنا هذه التوراة وجعلنا هذا الكتاب مصدر هداية لبني إسرائيل ومصدر إرشاد لهم يسترشدون بها كما قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريات من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل فبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية أنه أوحى إلى موسى بالتوراة وجعل التوراة هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا لأن الله عز وجل عهد إلى بني إسرائيل في التوراة ألا يتخذوا من دون الله تبارك وتعالى إلها يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه ويطلبون منه حاجاتهم ويسألونه كشف الضر عنهم فالله عز وجل يقول ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي عهدنا إليهم ألا يتخذوا ربا سوى الله عز وجل ولا يتوكلون إلا عليه سبحانه وتعالى وأن يوحدوه وأن يجعل قلوبهم صافية في اعتمادها عليه وحده سبحانه وتعالى لا يشوبها شيء مع الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح هذا نداء من الله عز وجل أي يا ذرية من حملنا مع نوح يا ذرية من حملنا مع نوح ونوح هو نبي ورسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى البشرية بعدما وقع فيها الشرك فلما بعثه الله تبارك وتعالى ودعا قومه إلى التوحيد فكذبوه فأنجاب الله تبارك وتعالى هو ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل فكل الناس بعد ذلك هم من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام فالله عز وجل ينادي ويقول يا ذرية من حملنا مع نوح وهذه الذرية هل هم بني إسرائيل وحدهم أم هم الجنس البشري كله بعض المفسرين يقول ذرية من حملنا مع نوح تعود على بني إسرائيل والإمام ابن جرير الطابري رحمه الله يرى أن المراد بذلك جميع من يحتج عليه بالقرآن من أجناس الأمم عربهم وعجمهم من بني إسرائيل وغيرهم وذلك أن كل من على الأرض من بني آدم هم ذرية من حملنا مع نوح في السفينة ولماذا يناديهم الله تبارك وتعالى بهذا النداء لماذا يقول يا ذرية من حملنا مع نوح والجواب أن الذين حمنوا مع نوح هم المؤمنون كما قال الله عز وجل وما أمن معه إلا إيه إلا قليل فكأن الله عز وجل يذكر بني آدم أو بني إسرائيل على قول من قال بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم من الإيمان والصلاح فكان الله عز وجل يقول لهم تذكروا يا أبناء الصالحين يا أبناء المؤمنين الذين حملوا مع نوح تذكروا إيمان أجدادكم تذكروا صلاحهم فكونوا أمثالهم فكون أمثالهم من الصلاح والإيمان ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا أي نوح عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا لله عز وجل وشكر صيرة مبالغة أي كان دائما الشكر لله عز وجل وهذا الشكر يتمثل في توحيده لله سبحانه وتعالى وفي إفراده ربه سبحانه وتعالى بالعبودية في حمده الكثير الدائم لله سبحانه وتعالى في عبادته التي لا تنقطع كل هذا من شكر نوح عليه الصلاة والسلام بعض العلماء يذكر في تفسير هذه الآية أن نوحا إنما كان شكورا لأنه ما أكل أكلة إلا وشكر الله عز وجل عليها ولا شرب شربة إلا شكر الله تبارك وتعالى عليها نقول هذا من الشكر أيضا لكنه ليس كل الشكر هذا من الشكر لكنه ليس كل الشكر بل شكر الله تبارك وتعالى الأكبر والأعظم يتمثل في طاعة الله سبحانه وتعالى لأن هذه الجوارح التي جعلها الله تبارك وتعالى للإنسان إن لم يستعملها في طاعة الله عز وجل فكأنه جحد هذه النعم يعني إذا أنعم الله تبارك وتعالى على الإنسان بنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة العقل ونعمة الفهم نعمة المشي ونعمة البطش هذه كلها جوارح لا يقوم الإنسان بشكرها إلا إذا استعملها في طاعة ربه سبحانه وتعالى إنسان الذي رزق الله رزقاه الله تبارك وتعالى عينين ولسانا وشفتين وهداه الله تبارك وتعالى ووفقه ربه سبحانه وتعالى إلى الإيمان ينبغي أن يشكر الله عز وجل بهذه الجوارح يقرأ القرآن فيشكر الله تبارك وتعالى بنعمة البصر ونعمة اللسان ونعمة العقل يمشي برجليه إلى أماكن الخير ومنها بيوت الله تبارك وتعالى فهذه من جملة شكر نعمة المشي وكذلك اليدان وكذلك كل جزء من أجزاء الإنسان فهذا من شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة فإذن قول الله تبارك وتعالى في حق نوح عليه الصلاة والسلام إنه كان عبدا شكورا هذا يقتضي أنه قام بشكر الله تبارك وتعالى على الوجه الأمثل وأنه كان دائما الشكر كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وقد سماه الله تبارك وتعالى في هذه الآية عبدا شكورا أو وصفه الله بأنه عبد شكور كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه عبد وهذا يدلك كما قلنا في الدرس السابق أن عبودية الإنسان لربه سبحانه وتعالى هي أعلى مقامات الإنسانية والبشرية أن توصف بأنك عبد لله عز وجل فهذا أعلى مقام يصل إليه الإنسان ولذلك وصف الله تبارك وتعالى الأنبياء بهذه الصفة في مواطن كثيرة من كتابه واذكر عبدنا أيوب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واذكر واذكر يقول الله عز وجل واذكر عبدنا واذكر عبادنا لماذا؟ لأنهم قاموا بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى فليس وصف الإنسان بالعبودية يحط من قدره ولا يقلل من شأنه ولا يضع من قيمته كما أن وصفه بكونه الملك أو معالي الوزير أو كذا أو كذا لا يرفعه عند الله عز وجل وإنما الذي يرفع به العبد عبوديته لربه سبحانه وتعالى وكما يقول شيخ الإسلام تيمير رحمه الله وتلميذه بن القيم إن أكمل الناس مرتبة عند الله عز وجل أكملهم عبودي لله سبحانه وتعالى ولما كان الإنسان في مراتب العبودية وفي معارج العبودية ارتقي من مرتبة إلى مرتبة فإنه بذلك تتم عبوديته لله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا القضاء يأتي على أوجه في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا من قبله فإنه يأتي بمعنى الإجاب كما قال الله عز وجل وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهَ ويأتي بمعنى الإعلام والإخبار بما يكون من الأمر وهذا هو المراد في هذه الآية كما يستعمل بمعنى الخلق كما في قوله تبارك وتعالى فقضاهن سبع سماوات فالمعنى في هذه الآية وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأخبرنا بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا وأخبرنا أبعضهم يقول أحكمنا وأتممنا لكن المعنى الذي ذكرناه هو الأصوب والأسهل من ذلك أن تقول وقضينا إلى بني إسرائيل أن القضاء هنا معناه الوحي أي وأوحينا إلى بني إسرائيل وأوحينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وأصل القضاء كما لا يخفى هو الإحكام للشيء والفراغ منها فالله عز وجل يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ما المراد بالكتاب في هذه الآية المراد بالكتاب في هذه الآية قيل التوراة وقيل اللوح المحفوظ ولو قلنا كما قال بعض العلماء هو التوراة واللوح المحفوظ لما أبعدنا لأن ما في اللوح المحفوظ لا بد أن يقع فالله عز وجل يخبر أنه أوحى إلى بني إسرائيل وأعلمهم وأخبرهم بما سيكون منهم في الأيام التي يعيشونها في هذه الدنيا على حسب ما يعلم سبحانه وتعالى وأنه سيقع لا محالة والمراد بالكتاب كما قلنا التوراة أول اللوح المحفوظ وقوله لا تفسدنا جواب قسم محذوف تقديره والله لا تفسدنا وقال بعضهم يجوز أن يكون جوابا لقول تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل لأنه متضمن معنى القسم كما يقول القائل قض الله لأفعل كذا وكذا فيجري القضاء والقدر مجرى القسم يعني إيه يعني كلمة قضاء يبقى قسم ويبقى اللي بعدها يكون جواب المهم أن الله عز وجل في هذه الآية أخبر أنه أوحى إلى بني إسرائيل بما سيكون منهم من إفساد مرتين هاتان المرتان في قوله تبارك وتعالى لتفسدن في الأرض مرتين أي لتفسدن إفسادتين اختلف المفسرون في هاتين الإفسادتين وليس هناك ما يقطع هذا الخلاف يعني لم يرد في القرآن ما يكشف غموض هاتين الحالتين وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرفع الخلاف الذي ذكره العلماء في ذلك وذلك لأنه ليس هناك آية ولا خبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك وهناك خبر أورده الطبري في تفسيره من حديث حزيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لكنه خبر ضعيف جدا بل حكم عليه بعض العلماء بالوضع يبقى إذن ليس هناك اتفاق بين المفسرين على تعيين ذلك لا تعيين المرة الأولى للإفساد الذي كان من بني إسرائيل ولا كذلك ما الذي تم بعد ذلك لأن الله عز وجل ذكر أنه يبعث عليهم عباداً لبأس شديد والمرة الثانية كذلك يبعث يبعث عليهم عبادا له سبحانه وتعالى في كل إفساده فهل تعينت هذه الإفسادة الأولى ومن الذي سلط عليهم في كل إفسادة الجواب لا لم يأتي شيء لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يمنع أن نذكر ما قاله بعض المفسرين من ذلك قالوا إن إفسادهم في المرة الأولى كان منهم قتلهم نبي الله زكريا أفسدوا ومن جملة الإفساد أنهم قتلوا نبي الله زكريا وأما قتل بني إسرائيل للأنبياء فهذا سطره الله تبارك وتعالى عليهم في الكتاب أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون إذن مسألة قتل الأنبياء هذه ثابتة على بني إسرائيل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي بعث الله تبارك وتعالى نبيا يسوس بني إسرائيل فالقول الأول أن هذا الافساد من أعظم معالمه أنهم قتلوا نبي الله زكريا فبعث الله تبارك وتعالى عليهم عذابا في الدنيا على يد بخت البابلي وقد روى أثر عن ابن عباس فيه ضعف بهذا المعنى وأما الإفساد الثاني فكان منه قتلهم نبي الله يحيى عليه السلام وقال الذين سلطوا عليهم في هذا قيل قوم الفرس وقال بعضهم إنه جالوت وقيل غير ذلك وكما قلنا لا ينبغي الإنسان هو يسترسل في ذكر هذه الأقوال التي ليس عليها دليل إن هذا من مضيعة الوقت سلم ما لما يمشي وراء هذه الأقوال ويذكر خمسة ستة أقوال وكلها أقوال مرسلة لم يثبت شيء لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يضيع الزمان على الإنسان فنكتفي بما جاء في كتاب الله عز وجل لتفسدن في الأرض مرتين ولا ولتعلن علوا كبير فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد إلى آخره فنؤمن أنهم يفسدون إفسادتين وأن الله عز وجل في كل مرة يعاقبهم على هذه الافساد. القول الثاني أن الافساد الأول كان بقتل زكريا كما قلنا، لكن سلط عليهم سابور ذو الأكتاف وهو ملك من ملوك الفرس. وأن الافساد الثاني هو قتل يحيى، وأن الذين سلطوا على بني إسرائيل بسبب ذلك هو مختنصر وقومه. يعني عكسوا المسألة وروي أن ابن زيد بإسناد صحيح هذا القول لكن طبعا ابن زيد ابن التابعين فكلامه لا يكون ناجعا للخلاف ولا تعلون علوا كبيرة ولا تعلون علوا كبيرة قول تبارك وتعالى لقد ضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدنا في الأرض مرتين لا تفسدنا في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرة العلو هنا بمعنى العتو بمعنى العتو والجرأة على الله تبارك وتعالى والتعرض لصخته أي لا تستكبرن ولا تظلمن الناسا ظلما عظيما ولا تعلن وتتجرؤون على الله تبارك وتعالى جرأة كبيرة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 لأنهم سيفسدون ثم يعاقبون فهذا هو العقاب فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا إنما البعث بعد الإفساد وليس مع الإفساد يبقى إذا أفسدوا جاء العقاب الأول فإذا جاء وعد أولهما أي الموعد المحدد لعقابهم بسبب إفسادهم في الأرض في المرة الأولى والذي كان منه على حد قول بعض المفسرين قتل زكريا سلطنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد يعني هؤلاء المسلطون من أرباب القتال وفوارس المعارك ممن يسفكون الدماء ويصبرون على القتال فوصفهم الله تبارك وتعالى بكونهم أولي بأس شديد أبادا لنا أولي بأس شديد أي أن الله عز وجل يصلت عليهم هؤلاء عقابا لهم وأن الله عز وجل يخلي بينهم وبينهم ويخذرهم الله عز وجل جزاء على كفرهم وهذا مثل قوله تبارك وتعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة فهنا من الذي يسلط هؤلاء على بني إسرائيل إنه الله عز وجل إبقى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد تقدم أنه بختنصر وقومه كيف يستقيم هذا؟ مع قوله تبارك وتعالى عبادا لنا نقول هل العبودية هنا عبودية خاصة كعبودية النبي صلى الله عليه وسلم وعبودية نوح ولا عبودية عامة من عبودية عامة فكل الناس عباد لله عز وجل كل الناس عباد الله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم فالعبودية هنا عبودية عامة وليست عبودية خاصة ومن المفسرين من نظر إلى هذا المعنى ووجد أن العبودية في كتاب الله عز وجل دائما ترتبط بالإيمان واليقين فقال يجوز أن يكونوا مؤمنين أمرهم الله عز وجل بجهاد بني إسرائيل كما يجوز أن يكونوا كافرين ولكن يجعلهم الله تبارك وتعالى طوع نبي من الأنبياء يسلط عليهم فيحاربهم فيكونون سنداً له مع كفرهم وفسقهم على كل حال قوله تبارك وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا ليس فيه إشكال لأن العبودية كما نعلم عبودية عامة وعبودية خاصة عبادا لنا قولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار أصل الجوس هو طلب الشيء باستقصاء واهتمام لتنفيذ ما فيه من أجله كان الطلب يعني إيه يعني أصل الجوز الإنسان يطلب الشيء باستقصاء واهتمام لينفذ الذي من أجله كان الطلب والمراد هنا بيان أن هؤلاء الذين سلطهم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل هم بالفعل معادون لبني إسرائيل، وأن بأسهم كان شديدا حتى إنهم لا يتركون شاذة ولا فاذة إلا أتوا عليها إن استطاعوا ذلك، فكأنهم يطوفون بديار بني إسرائيل ويخرجون من دار ويدخلون دار يبحثون عمن بقي من هؤلاء. حتى يجهزوا عليه ويخرب داره يعني نظر التعامل القرآن فجاسوا خلال الديار يعني مش مسألة قتال في معركة والمسألة تنتهي لا ده هؤلاء يقاتلون بني إسرائيل حتى يدخلون عليهم ديارهم ويبحثون عمن وجد منهم من لم يقتل إذا كان موجودا وإلا فمن فر منهم فهو نوال بني إسرائيل في المرة الثانية التي يأتي فيها الإفساد الثانية وإلا لو كانوا قتلوا عن بكرة أبيهم ما بقي بعد ذلك أحد منهم ولكن ستأتي إفساد أخرى فالله عز وجل يقول هنا بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدياري وكان وعدا مفعولا أي كان هذا الوعد من الله عز وجل كائنا لا محالة واقعا ولا بد أن يقع فإن الله تبارك وتعالى إذا قال صدق وإذا أخبر ربنا تبارك وتعالى فينبغي أن يصدق فلذلك لا بد أن يقع هذا الافساد وتقع هذه العقوبة كما أخبر الله تبارك وتعالى Äschadu alla ilaha illa Allah. Äschadu alla ilaha illa Allah. Säg inte att du الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده وقد يسأل سائل يقول ما الفئدة من إخبار الله تبارك وتعالى إياهم في التوراة أنهم يفسدون مرتين وأنه سبحانه وتعالى يعاقبهم إذا أفسدوا وأن هذا سيقع لا محالة الجواب أن الله عز وجل يبين لبني إسرائيل ولغيرهم من البشر أنه لا يظلم الناس شيئا وأن الناس أنفسهم يظلمون وأنه سبحانه وتعالى إنما يعاقبهم على ما يكون من كسب أيديهم كما يبين سبحانه وتعالى أنه يقبل توبة التائبين كما سيأتي في الآيات التالية وأن باب التوبة مفتوح لا يغلق كذلك فيه تنبيه للعقلاء من مغبة العصيان التي تؤدي إلى الهلاك دائما فهؤلاء لما أفسدوا في المرة الأولى عاقبهم الله تبارك وتعالى وسلط عليهم قوم آخرين فأفسدوا ديار بني إسرائيل وأهلكوا الحرث والنسل وقتلوا الأنفس فكان ذلك عقاب لهم على ما كان منهم فالجزاء دائما من جنس العمل كذلك. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اليهود يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فكانت هذه الآيات تذكرة لبني إسرائيل بما في كتابهم التوراة وتصديقا لما في كتاب الله عز وجل إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو صلى الله عليه وسلم لم يقرأ التوراة ولم تخطه يمينه صلى الله عليه وسلم فكان ذلك دليلا على أن القرآن من عند الله عز وجل كذلك فيه تذكير لبني إسرائيل بسنة كونية وهي أن الافساد عاقبته الهلاك والخسران أي هؤلاء أجدادكم هؤلاء أسلافكم لما أفسدوا عاقبهم الله تبارك وتعالى وسلط عليهم قوماً آخرين فجاسوا خلال الديار فإذا فعلتم أنتم في هذا الزمان إذا أردتم أن تفسدوا فاعلموا أن سنة الله عز وجل الكونية لا تتبدل ولا تتحول وأنكم ستعاقبون في الدنيا قبل الآخرة قال الله عز وجل ثم رددنا لكم الكرة عليهم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا الكرة هي المرة من الشيء والمراد بالكر هنا الغلبة والدولة يعني أن الله عز وجل أدال بني إسرائيل على هؤلاء بعدما دالوا عليهم ثم رددنا لكم أعدنا لكم الغلبة والدولة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا قال المفسرون إنما كان ذلك بعد توبتهم إنما كان ذلك بعد توبتهم أي أنهم استوعبوا الدرس لما أفسدوا المرة الأولى فجاس هؤلاء خلال ديارهم فأيقنوا أن هذا العقار إنما كان بسبب ما كان منهم من إفساد فتابوا إلى الله عز وجل فلما تابوا رفع الله تبارك وتعالى عنهم مقته وغضبه وصحطه بل وأمددهم الله تبارك وتعالى بنعم متتالية نعم كثيرة نعم وفيرة نعم متعددة فقذئنه سبحانه وتعالى ملأ وكان الله عز وجل يقول لأهل الإيمان هذه سنتي هذه سنتي في خلقي أن من تاب وآمن ورجع فإن الله عز وجل يقبله بل إن الله عز وجل يثيبه على توبته وإنابته وأن الله عز وجل يبدل حاله من سوء إلى حسن وأن الله عز وجل يوسع عليه ما ضيق قبل ذلك فالله عز وجل يذكر في هذه الآية عدة نعم النعمة الأولى نعمة الظفر على الأعداء أن ينصرك الله عز وجل على عدوك فهذه نعمة عظيمة هذه نعمة عظيمة ولذلك امتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بهذه النعمة في أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل وفي صورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا فالنصر العزيز هذه نعمة من الله عز وجل كون أنت تكون مهزوما ثم تهزم عدوك هذا من أعظم النعم ولذلك المهزوم دائما يكون في حالة يرثى لها الحالة النفسية والحالة الاقتصادية وكذا وكذا ويعني لعلكم يعني تدركون ذلك أو لا تدركون أو تسمعون من أبائكم ما كان عليه أهل مصر قبل حرب 73 وما كان عليه المصريون من حالة من الانكسار وحالة من الخذلان بسبب الهزيمة في سبع وستين بعد ذلك لما من الله تبارك وتعالى على أهل مصر أو على المسلمين بنصره تغير الحال تماما فهذه نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى والنعمة الثانية أمددناكم بأموال والأموال ليست محصورة في الذهب والفضة وإنما الأموال كما نعلم تشمل كل ما يمكن أن يكون ثمنا فتشمل البهائم والأنعام وتشمل كذلك الإبل تشمل الزروع تشمل العقارات تشمل الحلي المهم أن الله عز وجل يمددهم بأموال ولم يقل بمال وإنما بأموال يعني أموال كثيرة ولذلك جاءت منكرة ولم ولم تأتي كذلك مقيدة وإنما مطلقة وهذا يعم كل أنواع المال وأمددناكم بأموال يعني أموال متعددة كثيرة وبنين الذين قتلوا في الحرب الأولى أخلف الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل غيرهم وإذا كان عندهم قلة في البنين وهم أداة القتال والحرب فإن الله عز وجل أبدلهم بدلا منهم بهؤلاء البنين لأن الناس يفرحون بالبنين أما البنات فليس لهن في القتل والقتال عدت القوم دائما في الرجال وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم ايه اكثر نفيره ايه اكثر نفيره النفير هو من ينفر من الرجال لنصره قومه شوف الله عز وجل يقول ايه يعني هؤلاء البنين بقى او هؤلاء البنون ليسوا بنينا فقط كذا يعني خلاص اسم لا ده هم من اي من اداة القتال والذي قال واجعلناكم اكثر نفير عندكم من الفوارس وعندكم من الرجال الذين ينفرون لنصرة اقوامهم فهذه كم نعمة اربع نعم انعم الله تبارك وتعالى بها على بني اسرائيل بعد توبتهم والدليل على انهم تابوا تزيل الآية او الآية التي بعدها قوله تبارك وتعالى إيه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم يعني الله عز وجل يذكرهم أنكم إذا أحسنتم فإن هذا الإحسان يعود عليكم إن أحسنتم أحسنتم في إيه أحسنتم في أعمالكم في علاقاتكم مع ربكم سبحانه وتعالى في طاعاتكم لله عز وجل في إخلاصكم لله سبحانه وتعالى في نصرة دينكم في توحيدكم إن أحسنتم أحسنتم في كل شيء يقبل الإحسان ويزداد به إذا أحسنتم لم يذكر الله تبارك وتعالى أحسنتم في كذا زي زي الآل السابقة وامدناكم إيه بأموال إنما هنا إن أحسنتم أحسنتم في إيه في كل ما ينبغي أن يحسن فيه الإنسان شوف مجالات الإحسان واسعة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أي فإن هذا الإحسان مرده وثوابه وجزاؤه يرجع إليكم لا يرجع إلى الله عز وجل إنما يعود عليكم أنتم في الدنيا قبل الآخر في الدنيا بإيه؟ بالسابق الذي ذكر ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر أنهم يكونون أقوى من عدوهم فلا يستطيع عدو أن يتسلط عليهم بل لا يفكر في ذلك بل لا يفكر في ذلك البتة لأنه يرى أنه لو أقدم على هذا أقدم على مخاطرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إذا في الدنيا يحسن لربه سبحانه وتعالى يحسن ما بينها يحسن في أعماله مع الخلق يحسن في طاعته لربه يخلص كذا كذا كذا هذا يعود عليه في الدنيا وأما في الآخرة فمعلوم في الآخرة الثواب الأخروي في جنات النعيم والجزاء العظيم من رب العالمين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فأعمال العباد ثوابها إنما يكون لهم في الدنيا وفي الآخرة والله عز وجل غني عن العالمين إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ربنا سبحانه وتعالى مستغن عن الخلق جميعا لو أن الناس جميعهم أولهم وآخرهم إنسهم فاجرهم برهم هؤلاء فعلوا ما أو لو أن أول الناس وآخرهم كانوا على أدق قلب رجل واحد هل يزيد ذلك في ملك الله شيئا لا يزيد وكذلك لو عكست القضية لو صاروا على أفجري قلب رجل واحد هل ينقص ذلك من ملك الله شيئا لا ينقص إنما هي أعمال العباد يحصيها الله تبارك وتعالى عليهم ثم يوفيهم أجورهم يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وفي هذه الآية بيان أيضا أن الجزاء من إيه من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساءتم فلها وإن أساءتم فلها أي وإن أساءتم فعليها واحنا قلنا من قبل إن حروف الجر تتناوب حروف الجر إيه تتناوب فالله عز وجل مثلاً قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار لهم اللعنة أي عليهم اللعنة لأن اللعنة إنما تكون على ما تكون شلي فهنا أيضاً إن أساءتم فلها أي إن أسأتم فعليها إن أسأتم إيه فعليها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها هذا الخطاب هل هو لبني إسرائيل وحدهم أم هو كذلك لهذه الأمة الجواب هذا خطاب عام خطاب يشمل بني إسرائيل ويشمل أيضا أمة الإسلام فالله عز وجل ما يذكر آية في كتابه إلا لينتفع المؤمنون بها ولا يذكر الله تبارك وتعالى حدثا إلا ليكون عبرة وعظة للمؤمنين فلما يقص ربنا تبارك وتعالى علينا من أخبار بني إسرائيل إنما يقص علينا حتى نتعذ بما كان في بني إسرائيل وحتى نعي هذه الدروس فلا نقع فيما وقع فيه من المخالفات فيصيبنا ما أصابهم من العذاب في الدنيا قبل الآخرة فعذاب الله تبارك وتعالى يقع في الدنيا ويقع في الآخرة نقص الثمرات والأموال والأنفس ذهاب الأمن كل هذا من عذاب الله تبارك وتعالى كل هذا من عذاب الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إيش كذا طيب فأذنوا بحرب من الله ورسوله الناس وقع في في في الربا ولا مش واقعين في الربا واقعين يبقيتا في حرب ولكن هذه الحرب حرب غير معننة حرب خفية هذه الحرب تطول كل شيء ممكن الإنسان ينتفع به ولذلك تنقص عليك حياتك تبقى أنت عايش كده وحياتك كلها إيه؟ كلها بؤس تجيب القرض من البنك تجد إيه إن حياتك تقلي بك رحمه لله الآن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول إن هذه الآية وإن كانت في سياق الكلام على بني إسرائيل إلا أنها تعم كل الناس على الإطلاق فيدخل فيها كذلك المسلمون والقرآن الكريم يخاطب البشرية لكنه في المقام الأول يخاطب المسلمين الذين يؤمنون بهذا الكتاب وينتفعون بما فيه من الآيات والأحكام فالله عز وجل يبين إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسائتم فلها في حصلت وعلى سلم وبعض فقوله تبارك وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي وإن أسأتم فعليها كما في قوله تبارك وتعالى أولئك لهم اللعنة أي عليهم اللعنة قلنا هذه الآية وإن كانت في سياق الحديث عن بني إسرائيل وما ألم بهم وما نزل بهم من الله وزيادهم تبارك وتعالى عقابا على إفسادهم في المرة الأولى لأن الخطاب يعم المؤمنين كذلك فسنة الله تبارك وتعالى لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول قال الله تبارك وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا على علوا هذه هي الإفسادة فإذا جاء وعد الآخرة جاء وعد الآخرة ليسوء أي إذا جاء العقاب على الإفسادة الثانية أو إذا جاء موعد الإفسادة الثانية وجاء عقاب الله تبارك وتعالى لكم عليها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم أي غزاكم أعداءكم وغلبوكم ودخلوا دياركم ليسوؤكم بالقتل والأسر، ليسوؤكم بالقتل والأسر، أي يسوء جهكم، أي يسوء جهكم بالقتل والأسر، وقيل ليسوؤ الكبراء، الكبراء، أي يسوء كبراءكم ورؤساءكم، وسائة الكبراء هي إساءة. لسائر الأمة يعني إذا كان هناك ملوك أو كان هناك أشراف أو وزراء فأخذوا وأذلوا فإن هذا إذلال لمن؟ إذلال لسائر الأمة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة المرب المسجد هو بيت المقدس، المسجد الأقصى كما دخلوه أول مرة أن يدخلونه بالسيف والقهر والغلبة والإذلال والمرض بالتشبيه هنا إن الأعداء في كل مرة يذلون بني إسرائيل ويقتلونهم ويقهرونهم وليتبروا ما علوا تتبيرا التتبير هو الإهلاك والتدمير والتخريب لكل ما يقع عليه أن يقول الله عز وجل وليتبروا ما علوا تتبيرا أن يدمروا ويخربوا بلادكم ويخربون الأماكن التي يستولون عليها وتصير في حوزتهم ويدمرون ذلك تدميراً تاماً لا مزيد عليه. وبهذا يتمين لنا أن هؤلاء الذين سلطوا على بني إسرائيل عقد إفسادهم الثاني لم يكتفوا بجوس الدياري كما في الإفسادة الأولى والعقاب عليها وإنما أضافوا إلى ذلك إلقاء الرعب والخوف والحزن إلى في قلوب بني إسرائيل وكذلك دخول المسجد الأقصى مخربين إياه فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا على علوا ثم قال الله عز وجل واعظا بني إسرائيل واعظا غيرهم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنما للكافرين حصيرة فالله عز وجل يختم هذه الآيات التي تكلمت عن الافسادتين اللتين كانتا من بني إسرائيل وما حل بهم من الدمار بفتح باب الرجاء فيقول الله عز وجل عسى ربكم أن يرحمكم وذلك إذا تبتم مرة أخرى كما تبتم في المرة الأولى وإذا رجعتم إلى الله عز وجل رحمكم الله تبارك وتعالى وأن من عدوكم وإن عدتم عد وإن عدتم عدنا بيان أيضا لأن بيان بأن سنة الله تبارك وتعالى لا تزال وأنها سنة دائمة لا تتغير ولا تتحول وأن الجزاء من جنس العمل وإن عدتم عدنا إذا عدتم إلى العصيان إذا عدتم إلى الافساد إذا عدتم إلى قتل الأنبياء إذا عدتم إلى ما أنتم عليه من الظلم عدنا كذلك بالعقاب عدنا كذلك بالعقاب وهل عادوا أم لم يعودوا قال المفسرون عادوا عادوا مرة أخرى إلى الافساد وكان افسادهم في هذه المرة لما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقال الله تبارك وتعالى مبينا هذا الافساد وهذا التكذيب ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وهل عقبهم الله تبارك وتعالى عقبهم الله تبارك وتعالى هم عادوا فأعاد الله تبارك وتعالى العقاب عليهم قال الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب بإنذارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم من المديدة وقتل النبي صلى الله عليه وسلم من قتل منهم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أموالهم ما أخذ وسبى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما سبى من الذرية والنساء فعادت سنة الله تبارك وتعالى مرة أخرى في بني إسرائيل لما أفسدوا مرة بعد مرة وهكذا يتبين لنا أن الجزاء من جنس العمل وأن عقاب الله تبارك وتعالى ليس ببعيد عمن يظلم ويفسد نسأل الله تبارك وتعالى أن نجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين وصل اللهم وبارك على رمينا محمد